لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أونياء سنكتب ما قالوا وقت لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إني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 قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوا فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النار وأدخل الجنة فقد فاز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 أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور